يكلوا ي ل ع ه م آياته و ي ز ك ه م و ي ع ل م ه م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة وإن ك ا ن و ا م الاسلاميه ل ب ن وآخرين ن م م لم مثل ا العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يلحق يؤتيه ذلك فضل بهم وهو من م ذو الذين حملوا ا ل ت و ر ا ة ثم لم ي ح م ل و ا كمثل كمثل الحمار يحمل أ س ف ا ر ا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 ف ت موسوعه ن ت ت إن النابلسي ت م ن د ي ه م و ا ل ل ه ع ل ي م ب ا ل ظ ا ل ا م ي ه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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا إ ل ي ه ا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين